فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سؤاتهم وقال ما نهاكما ربكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.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 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبصوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 يا بني آدم إما يأتي رسل منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحق ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون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 فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافئون وبينهما حجاب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 ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغن عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون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 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحث فهل, فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 يُغشِ الليلَنَّه رَيَطُلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْوَ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَذَرُ رَبَّكُمْ تَضْرُعُ وَخُفِيَ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 أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون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 فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ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 نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بأياتنا. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم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 فعقروا الناقة وعثوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوهم من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 فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدي الذين يرثون الارض من بعد اهلها الا لو نشاء اصابناه بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 تكن ببينة من ربكم فارسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين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 111. فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين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 قال فرعون امنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون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 قَالُوا آذَيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيُنْظُرَ كَيْفَ تعملون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 وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْقُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قالوا يا موسى جعل لنا كَمَا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون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 سَأَصْرِفُ عن آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِيَّاَهُ يروا كل آية لَا لا بِهَا بها كُلَّ آيَةٍ بِهَا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 فلما أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قال رَبِّ لو شئت أَهْلَكْتَهُمْ من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا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 فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئك هم المفلحون قل يا أيها قَالُوا أَلَمْ يَكُنْ لِيَسْأَلُونِ اللَّهَ عَلَيْهِ الْحَقَّ <تصفيق> وَلَمْ يَكُنْ لِيَسْأَلُونِ اللَّهَ عَلَيْهِ الْحَقَّ <تصفيق> وَلَمْ يَكُنْ 119 فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 110 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجتت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم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 وَإِذْ قيل لهم اسكنوا هذه الْقَرْيَةَ وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ آن الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيْنَا يَدَكَ لَيَمَسَّنَّكَ عَذَابًا مِّن لَّدُنَّا أَوْ لَيَمَسَّنَّكَ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ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 والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ تقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوة خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى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 أقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدين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 لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حبي عنها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 فَلَمَّا أَفْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا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 سواء عليكم ادعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين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 وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِن مَّا مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ